بوك تو بانكس داشمت خمسون خمسون بلوكيمو <تصفيق> بسينة في المسبح في المسبح شنين كارشت الجو حار اليوم اين مسبح هل نذهب إلى المسبح هل نذهب الى المسبح هل ترغب في الذهاب للسباحه هل ترغب في الذهاب للسباحه هل معك منشفه؟ هل معك منشفه؟ Artu turi maudymo هل معك ميور رجالي؟ هل معك ميور رجالي؟ Artu turi maudymo هل معك ميو حريمي؟ هل معك ميو حريمي؟ هل تستطيع السباحه هل تستطيع السباحه ارتموكي هل تستطيع الغطس هل تستطيع الغطس ارتو هل تستطيع القفز في الماء هل تستطيع القفز في الماء كور يرى دوشة؟ أين الدوش؟ أين الدوش؟ كور يرى پرسرنجمو كبنا؟ أين كبينة تغيير الملابس؟ أين كبينة تغيير الملابس؟ كور يرى بلاوكمو أكيني؟ أين نظارة السباحة؟ اين نظاره السباحه هل الماء عميق هل الماء عميق ارفوندوش هل الماء نظيف هل الماء نظيف ارفوندوشيلتاس هل الماء دافئ هل الماء دافئ؟ من شالتو؟ انا بردان. انا بردان. باندوا بير شالتس. الماء بارد جدا. الماء بارد جدا. اش دبار ليبو من الماء. Sa'akhruž al'an min'alma'a. Prašoma paspausti www.bukdu.di, kad pamatytumėte knygas ir parsisiusiote naujausią versiją.